ذكر الله إلا القوم الخاطبون أولم يهدى الذين يرثون الأرض من بعد أهلها اللو نشاء أقبلهم اللو نشاء أقبلهم بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.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 فِهِمْ مُوسى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ